وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا, إلا كانوا عنها معرضين، فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتهم فسوف يأتهم أنباء ما كانوا به يستهزئون.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 وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا, ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الارض ثم انظروا كيف كان عاقبه المكذبين قل لمن ما في السماوات والارض قل لله كتب على نفسه الرحمه ليجمعنكم يجمعنكم الى يوم القيامه لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ولهم ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل أَعْيِيرَ اللَّهِ أَتَتَخِذُ وَلِيًّا فَاعْطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِدْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تكونن من الْمُشْرِكِينَ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عصيت رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رحمه وذلك الفوز المبين وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له, فلا كاشف له الا هو وان يمسسك بخير فهو على, فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير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 وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الذين كنتم, الَّذِينَ كنتم تَزْعُمُونَ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَن قالوا وَاللَّهِ رَبِّنَا ما كنا مشركين وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ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 وفي آذانهم وقرا وان يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى اذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا يقول الذين كفروا ان هذا الا اساطير الاولين وهم ينهون عنه ويناون عنه وان يهلكون الا انفسهم وما يشعرون ولو ترى اذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بايات ربنا ونكون من المؤمنين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 وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أَمْثَالُكُمْ ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون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 Araya Allah تدعون ان كنتم صادقين بل اياه تدعون فيكشف ما تدعون اليه ان شاء وتنسون ما تشركون ولقد ارسلنا الى امم من قبلك فاخذناهم shrikun.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 فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم اخذناهم بَغْتَةً فاذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا Waarom ga ik in het leven geroepen? En ik wil de jongeren niet vergeten. Ik wil de jongeren niet vergeten. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغضة أو جهرا هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلَّا مبشرين وَمُنذِرِينَ فَمَن آمَنَ فَمَن آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ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 وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا فقل سلام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 ثم يبعثكم فيه ليقضى أجن مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى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 وذل الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغروتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها, ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وَإِن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا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 ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدأتنا.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 فلما جن عليه الليل راى كوكبا قال هذا ربي قَالَ هَذَا ربي فلما أَفَلَ قال لا احب الافلين فلما راى القمر بازغا قال هذا ربي فلما افل قال لئن لم يهدني ربي قال لئن لم يهدني ربي لأكون من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا, حنيفا وما أَنَا من المشركين وحاجه قومه قال أتحاجون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 الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا اتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له اسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وَمِنْ ذريته داود وسليمان وانيوب ويوسف وموسى وَهَارُونَ وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم وجتبيناهم وهديناهم, وهديناهم إلى صراط مستقيم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 فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إنه إِلَّا ذكرى للعالمين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 وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا اباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها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 ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسقوا أيديهم أخرجوا, أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم, وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم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 إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون فالق الاصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البذ والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر, فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون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 en in مِنْ einde van دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ dat de rijken van وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ van de ثَمَرِهِ إذا أَثْمَرَ وينعه إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لآيات لقوم يؤمنون we gaan de aflevering van de kerk van de kerk van de kerk van de kerk van de kerk de kerk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 Ette ما ma'ouhie اليك من ربك لا اله الا هو واعرض عن المشركين ولو شاء الله ما وما جعلناك عليهم حفيظا وما انت عليهم بوكيل ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل امه عملهم ثم الى ربهم مرجعهم فينبئهم فينبئهم بما كانوا يعملون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 وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن, ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى اليه افئده الذين لا يؤمنون بالاخره وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون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 وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وعدلا لا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِن تطع أَكْثَرَ من فِي الْأَرْضِ يضلوك عن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يتبعون إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ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 وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إِلَّا ما اضطررتم إِلَيْهِ وَإِنَّ كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إِنَّ ربك هو أَعْلَمُ بالمعتدين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 وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ ine la juurhune لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ imli muhum, woin atatu muhum inna kum la muxrikun. Awa ma kene ma jitem fahje jina, hua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 وَإِذَا جاءتهم آيَةٌ قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام.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 وقال اولياؤهم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعضه وبلغنا وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا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 وينذرونكم لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَى أَنفُسِنَا وَقَرَّتْهُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا وَشَهِدُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ذَلِكَ أن لم يكن ربك رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمِهِ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمه ان يشا يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما كما انشاكم من ذريه قوم اخرين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 وقالوا هذه انعام وحرث حجر لا يطعمها الا الا من نشاء بزعمهم وانعام وانعام حرمت ظهورها وانعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على ومحرم على يكن وإياكم ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم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 والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كُلُوا مِن ثمره إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عدو مُبِينٌ ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آذ ذكرين حرم أم الانثيين أم اشتملت عليه أرحام الانثيين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 قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا, إلا أن يكون مَيْتَةً أَوْ دما مسفوحا أَوْ لحم خنزير فَإِنَّهُ رجس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 قل هل لم الذين يشهدون ان الله حرم هذا فان شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع اهواء الذين كذبوا باياتنا والذين والذين لا يؤمنون بالاخره وهم بربهم يعدلون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 فاتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله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 <تقولوا> إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا, وإن كنا عن دراستهم لغافلين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 هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه او ياتي ربك او ياتي بعض ايات ربك يوم ياتي بعض ايات ربك لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا قل انتظروا انا منتظرون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 من جاء بالحسن فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون.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 قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أَعْقِيرَ اللَّهِ أَبْغِيرَ رَبَّهُ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كل نَفْسٍ إلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةً وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وهو الذي جعلكم خلائف الارض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم ليبلوكم فيما اتاكم إن ربك سريع العقاب ان ربك سريع العقاب وانه لغفور رحيم